شرح هذا الحديث العظيم وأقول العظيم حقا فأرجو أن تسع صدوركم هذا التطويل المتعلق بهذا الحديث وهو حديث أبي هريره رضي الله عنه فقد ذكر الإمام المبجل مالك بن أنس رحمه الله في كتابه الموطا باب الكراءة خلف الإيمان فيما لا يجهر فيه بالقراءة وذكر فيه حديثه عن العلاء بن عبد الرحمن بن عقوب أنه سمع ابا السائب مولى هشام بن زغرة يقول سمعت ابا هريره يقول سمعت قال ابو هريره سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام قال فقلت يا ابا هريره إني احيانا أكون وراء الإمام قال فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله اثنى علي عبدي يقول الله مالك يوم الدين او ملك يوم الدين يقول الله اثنى علي عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك يقول يقول يقول الله أو يقول العبد مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين يقول الله مدجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية يقول الله فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ذكرنا ما يتعلق بقراءه سورة الفاتحة واحكامها وأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفاتحة يجب قراءتها فرضا عينيا على كل مستطيع لقراءتها في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بقراءتها سرا أو كانت, أو كانت الصلاة جهرا إلا إذا كان الإمام إلا إذا كان المصلي مع الإمام فإن قراءة الإمام تكفيه ويجب عليه حينئذ أي حين جهر الإمام بالصلاة أن ينصف إلى قراءة الإمام تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تلويها بهذه السورة العظيمة ويكفي في شرفها وفضلها أنها لا تجوز الصلاة إلا بها وأنها تقرأ في كل ركعة من الصلوات سواء كانت هذه الصلاة سرية سواء كانت هذه الصلاة مندوبة أو كانت هذه الصلاة مفروضة ومما يدل على فضل هذه الصورة العظيمة أنها سميت بأسماء كثيرة ومعلوم أن المسمى يشرف بكثرة أسمائه فسميت بأم القرآن وسميت بفاتحة الكتاب وسميت بالقرآن العظيم وسميت بالسبع المثاني وسميت بالشافية وسميت بالكافية إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة التي أوصلها بعضهم إلى خمسة وعشرين وقال بعضهم إنها ثلاثة عشر وعلى كل حال فالمسمى يشرف بكثرة أسمائه هذه الصورة من فضائلها أن الله تبارك وتعالى يناجي عبده فيها ويناديه بأشرف الألقاب ويكفي شرفا للمسلم أن إذا وقف في صلاته يقرأ هذه الصورة أن يقول الله تبارك وتعالى هذا الرب العظيم هذا الإله الكبير أن يقول للمسلم المصلي حمدني عبدي نسبه شرف شرف بها نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فإن هذا الشرف ينال كل مسلم عند قراءته لهذه الآية نقول هذا يا إخواني حتى يعلم المسلم شرف هذه الصلاة وشرف هذا المصلي الذي يقف بين يدي الله تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا يثني عليه ويسميه بأحسن الأسماء والأرقام، وهي قوله حمدني عبدي، وأثنى علي عبدي، ومجدني عبدي. إنه ينبغي علينا أن نستشعر هذا المعنى العظيم، لئلا يعبث المسلم في صلاته، ولئلا يلهو المسلم في صلاته، ولئلا يتطاولا. المسلم على أخيه المسلم المصلي لأن له شانا عند الله تبارك وتعالى هذه الصورة العظيمة أعني صورة الفاتحة شرفها الله جل وعلا لأنها حوت كل ما في القرآن العظيم وأعظم ما حوته هذه الصورة هو التوحيد بأقسامه كلها توحيد الألوهية والمقصود منه توحيد العبادة وأن يفرض الله جل وعلا وحده بالعبادة دون سواه وتوحيد الربوبية الذي هو توحيد السيادة وأن كل شيء يقوم بالله تبارك وتعالى فهو ربنا قائم بنفسه وكل شيء في هذا الكون يقوم به جل وعلا فهو المتفرد والسيد في هذا الكون يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وتضمنت هذه الصورة توحيد الأسماء والصفات وتضمنت هذه الصورة توحيدا آخر. قل من يتعرض له وهو من ضمن أقسام التوحيد. وكون كثير من الناس لا يتعرضون لهذا التوحيد لأنه مندرج في توحيد كبير وهو توحيد الألوهية. وعند التفصيل ينبغي أن يقال. إن التوحيد أربعة أقسام والقسم الرابع يذكر للتنبيه على مكانته وهو توحيد الاتباع إذ إن كلمة الإخلاص تتكون من شقين اثنين الشق الأول هو إعلان إفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد والبراءة من كل من عبد من دون الله عز وجل ألا وهي قول المسلم في كلمة الإخلاص لا إله إلا الله والشق الثاني هو الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه المنفرد بالاتباع من دون سائر الخلق فان أحدا لا ينبغي أن يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول المسلم في شهادة الإخلاص أشهد أن محمد رسول الله وقد وردت أحاديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والمقصود من كان آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة بأنها شهادة التوحيد إذ لا يقبل من أحد توحيدا ولا إسلاما إلا بأن يشهد الشهادتين فإن جاء رجل وقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن محمد رسول الله قلنا له انك باق على كفرك لم تدخل الإسلام بعد حتى تفرد محمدا صلى الله عليه وسلم بالاتباع وهذا إذا ذكر احدهما دل احدهما على الاخر واذا ذكرا جميعا فكل شق له معنى ومثل هذا له نظائر كثيره منها اجتماع الإسلام والإيمان فإذا ذكر الإسلام والإيمان مقترنين فإن الإيمان له مدلول والإسلام له مدلول وهذا له نظائر كثيرة كذكر التوبة والاستغفار وذكر المسكين والفقير فإذا ذكر أحدهما اغنى عن ذكر الآخر ولهذا تجدون أن أكثر أهل العلم عندما يتكلمون عن تقسيم التوحيد إنما يقولون إنه ثلاثة أقسام وهذا حق لا مرية فيه لكن ينبغي لمن عرف منه وعلم منه تعاطي الابتداع أن يقال إن للتوحيد قسما رابعا لا بد أن يتحقق حتى يتم التوحيد للمسلم وهو, شهادة وهو توحيد الاتباع والمقصود من شهادة الإخلاص أشهد أن محمد رسول الله هذه الآية أو هذه الصورة العظيمة دلت على التوحيد ودلت على الإسلام بالكلية وهناك أربعة صور أو أربع صور دلت وخلصت للتوحيد أول هذه الصور هي هذه الصورة صورة الفاتحة وهي أشمل هذه الصور كلها وصورة قل يا أيها الكافرون دلت على التوحيد خالصا وهو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم حين راوده الكفار أن يعبد آلهتهم فقال الله جل وعلا له قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين والنظر في هذه الصورة يرى أن فيها توكيدا أو تكرارا يدل على التوحيد على الت... على... على على تكرارا يدل على التوكيد وهي قول الله جل وعلا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد وقد جنح أكثر أهل العلم إلى أن هذا التكرار يفيد التوكيد والصحيح أن هذا التكرار لا يفيد التوكيد بل هو تأسيس لأن قول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد الآلهة التي تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد أي وأنتم لا تعبدون الإله الذي أعبد وهذا هذا هذا القسم خاص بالمعبود وأما الشطر الثاني أو القسم الثاني ولا أنا عابد ما عبدتم أي ولا أنا عابد هذه العبادة التي تعبدون فالاولى خاصة بالمعبود والثانية خاصة بالعبادة وهذا يدل على قسمي التوحيد اللذين ذكرناهما وهما توحيد الإلهية أو الألوهية أو توحيد العبادة والقسم الثاني هو توحيد الاتباع إذ أن المسلم حتى ولو صرح بأنه يعبد الله تبارك وتعالى لكنه لا يعبد العبادة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون محقا في عبادته وعبادته مردودة عليه وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ترابط هذين النوعين من التوحيد وهما توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة وتوحيد الاتباع فهما متلازمان لا ينفكان ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل سوره أخرى خالصة للتوحيد وهي صورة الإخلاص قل هو الله أحل وهذه الصورة خاصة بتوحيد الأسماء والصفات ثم أنزل الله جل وعلا سوره أخرى وهي صورة الفلق وهذه الصورة خالصة لتوحيد الربوبيه فالله تبارك وتعالى عنا بإنزال هذه السور معرفة أن التوحيد هو أجل ما يطلب من العلوم وأجل ما يحقق من الاعتقادات فالله تبارك وتعالى بدأ القرآن بصورة الفاتحة التي هي صورة, صورة تضمنت التوحيد بأنواعها كلها لأن الله تبارك وتعالى يقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سياتي الكلام على إهدنا الصراط المستقيم ومعنى اهدنا الصراط المستقيم أي وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح ولا يكون العلم نافعا إلا إذا كان مستوحا من الوحي الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان على وفق السنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن الله تبارك وتعالى بدأ القرآن بهذه الصورة وهي التوحيد وختم القرآن أيضا بمثلها وهي صورة الناس التي تضمنت معاني صورة الفاتحة فكأنها إشارة إلى كل مسلم أن يستهل حياته ويبدأ حياته بالتوحيد ويتخللها بالتوحيد وينهي حياته بالتوحيد فنسأل الله جل وعلا أن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يميتنا على الإيمان والتوحيد وأن لا يفتننا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفه عين الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الصورة العظيمة مبدا وهو الثناء عليه سبحانه جل وعلا وهي قوله في سوره الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهذا كله ثناء على الله تبارك وتعالى لأن معنى الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال بأن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم فإذا خل, وصف فإذا خل الوصف بالكمال عن المحبة والتعظيم كان مدحا ولا إله إلا الله إن هذه اللغة العربية لغة عظيمة. يختل المبنى أو يتغير المبنى ولو كانت الحروف واحدة فيختل المعنى ويتباين المعنى. فمعنى الحمد هو وصف هو وصف المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. فإذا خلى هذا الوصف بالكمال الكمال عن المحبة والتعظيم كان مدحا مدح حمد حمد أي وصف المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم ومدح وصف المحمود بصفات الكمال لا على وجه المحبة والتعظيم ومنها ومن هذا افترق حمد الله تبارك وتعالى ومدحه على مدح سائر المخلوقين إن الله تبارك وتعالى علمنا في هذه الصورة أن لا, نقدم أن لا نقدم على الدعاء حتى نقدم بين يدي هذا الدعاء من الثناء على الله تبارك وتعالى فكأن الله جل وعلا يقول لا تسبقوا بالدعاء حتى تشرعوا وتبداوا بالثناء والحمد على مجيب الدعاء لأن المسلم لا غنا له عن ربه جل وعلا في أن يهديه وييسر له سبل الخير لأن غاية المسلم هو أن يرضى عنه ربه جل وعلا وأن هو يرضاه عن الله تبارك وتعالى وهذا معنى هذا الدعاء الذي تضمنته هذه الصورة وهو أول دعاء في القرآن الكريم أعني قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم الهداية إلى الصراط المستقيم الهداية إلى السراط المستقيم المقصود منها الهداية الخاصة لأن الهداية هدايتان هداية عامة وهذه يشترك فيها جميع فق الله تبارك وتعالى حتى الحيوان يدخلون فيها ويتضمنها قول الله تبارك وتعالى قدر فهدا الله تبارك وتعالى هدى الإنس والجن والحيوان هداهم إلى معرفة ما يصلح أحوالهم فلو أخذت بقرة وأشعلت لها نارا وبعثتها لترتوي على أن ذلك ماء لهربت وشردت ذلك لأن الله تبارك وتعالى هداها أن هذه نار تحرق وأن هذا ماء يروي الغليل فالله تبارك وتعالى طلب او علمنا ان نساله سبحانه جل وعلا ان نساله الهدايه اهدنا الصراط المستقيم هذه الهدايه هي هدايه خاصه هي اعظم مطلوب للمسلم هي اعظم مطلوب للمسلم ان يسال الله تبارك وتعالى أن يهديه الصراط المستقيم والمقصود من الصراط المستقيم هو معرفة الحق والعمل به ويتلخص في العلم النافع والعمل الصالح لأن المسلم إذا علم ما ينفعه وعمل بهذا العلم النافع فإنه قد فاز برضا الله تبارك وتعالى ومن سبقت لهم من الله الرضوان أو سبق لهم من الله الرضوان فأولئك مبعدون عن النار كما قال الله تبارك وتعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون فالله تبارك وتعالى علمنا الا ندعوه حتى نقدم بين يدي هذا الدعاء من الثناء والحمد وشكر الله تبارك وتعالى ثم ندعوه بهذا الدعاء العظيم هذه الصوره اشتملت على تقسيم الناس أيضا إلى ثلاثة أقسام قسم يدل على العلماء العاملين وقسم يدل على العلماء غير العاملين وقسم يدل على الجهال العاملين أما القسم الأول فهم الذين عناهم الله تبارك وتعالى في قوله اهدنا السراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم الذين أنعم الله عليهم هم العلماء العاملون وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى وصفهم في سورة النساء من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهؤلاء هم المنعم عليهم وهم العلماء العاملون فكل من علم علما نافعا وعمل به فانه من هذه الطائفة الناجية المقربة من الله تبارك وتعالى وهم المنعم عليهم وقسم ثاني وهم العلماء غير العاملين وهم المغضوب عليهم وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود منهم هم اليهود عليهم من الله ما يستحقون فإن الله تبارك وتعالى غاضب عليهم لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به كما قال الله جل وعلا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإنهم عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم حقا كما عرفوا كما يعرفون أبناءهم لكنهم جحدوه مع علمهم به فكل من علم علما ولم يعمل به فإنه قد شابه اليهود في هذه الخصلة الدميمة وهو معرفة الحق وعدم العمل به والمسلم ينأى بنفسه عن مشابهة اليهود فينبغي على كل مسلم إذا علم علما أو تفقه فمهن عليه أن يعمل به وأن يبادر إلى العمل به ثم ذكر القسم الثالث من أقسام الناس وهم الذين عبدوا الله لكن بجهل وهم الظالون الذين فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن بأنهم هم النصارى فكل من عبد الله بجهد فقد شابه النصارى في هذا الباب وهو من الضالين وعلى هذا نقول إنه ينبغي على كل مسلم أن يعتني بتصحيح إباداته وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بعلم يبعده من مشابهة النصارى وأن يعمل بكل علم علمه حتى لا يشابه المغضوب عليهم ويكون من الذين أنعم الله عليهم لأن المنعم عليهم هم الذين وفقوا للعلم النافع والعمل الصالح فهذه الصورة يا إخواني صورة عظيمة لا يكفي أن نتكلم عنها في هذا الوقت اليسير فمن وفقه الله عز وجل فليقرأ ما كتب في هذه في تفسير هذه الصورة فطاحلة علماء السنة وعلى رأس هؤلاء ما ذكره أئمة التفسير الأثريون وأعني بهم وعلى رأسهم ابن جرير الطبري في تفسيره ثم البغوي في تفسيره وابن كثير وغيرهم ممن كتبوا في التفسير بالمأثور وأيضا كتب في تفسير هذه الصورة ومعانيها شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم فنسأل الله جل وعلا ان ينفعنا بهذه الصورة وأن يوفقنا للفقه فيها ولهذا كانت هذه الصورة شافية لأنها جمعت كل القرآن الكريم ولا يبعد أن يقول قائل كما قال أهل الإسلام بل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لو فتش المسلم القرآن من بدايته إلى نهايته لا يجد شيئا يعارض ما في الفاتحة، لو فتش المسلم القرآن بكامله لم يجد شيئا يعارض أو ليس مذكورا أو معليا بما في صورة الفاتحة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الراوي وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إليه في ذلك. وهذه الأثار التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله ليبين بأنه ينبغي أن لا يقرأ المسلم فيما جهر فيه الإمام. وينبغي عليه أن يقرأ فيما أسر فيه وإن كان المشهور في المذهب أن القراءة في السرية من السنة فلا, فلا شيء يدل على هذا من كلام الإمام مالك صراحة وإنما كان الإمام مالك فيما لا يجد فيه نصا صريحا أن يقول أحب كذا وأكره كذا فيما حرم في الواجب حمل هذه الآخات التي ذكرها الإمام مالك الواجب حملها على أن المسلم لا ينبغي أن يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه وأن يقرأ فيما أسر فيه وهذه هي السنة الماضية فان قال بعض أهل العلم إن القراءة خلف الإمام كلها يعني غير واجبة فنقول فماذا يفعل المصلي؟ إذا كان الإمام يقرأ في صورة السر أو يصلي صلاة السر ماذا يفعل المأموم إذا لم يقرأ لا شك أنه سيعبث وأنه سيشرد وأنه سيذهب عن نفسه الطمأنينة التي هي واجبة في الصلاة ويعني الخشوع والطمأنينة مطلوب في الصلاة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وارك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله، قال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أقول مالي منازع القرآن، فانتهى الناس عن إراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرع الإمام مالك رحمه الله تعالى في بيان باب آخر، بين فيه أن المسلم ينبغي أن يترك القراءة فيما إذا جهر الإمام بالقراءة. وتلاحظون أن الإمام مالك رحمه الله تعالى صدر هذا الباب بأثر موقوف عن عبد الله بن عمر وجعل الأثر أو الحديث المرفوع آخر الباب ليبين بأن المقصود من قول أبي هريرة على الصحيح. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حينما حين سمعوا ذلك من رسول الله فقول أبي هريرة فانتهى الناس عن القراءة هو من قول أبي هريرة لأن بعض أهل العلم ادعوا أن هذه الجملة مدرجة من كلام ابن شهاب وإذا كانت هذه الجملة مدرجة من كلام ابن شهاب فلا يكون لها معنى يعني يؤخذ ويستن به فإن كان من كلام أبي هريرة دل على رفع هذه القضية وأنها من تمام ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدر الإمام مالك وبدأ بالاثر الموقوف عن عبد الله بن عمر تعلم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 والمقصود لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر فيه والمقصود لا يقرأ خلف الإمام فيما جهر فيه ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله الأمر عندنا أي عند أهل المدينة أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بانقراءه ثم إن الإمام مالك رحمه الله ذكر حديث أبي هريرة الذي يعتبره بعض أهل العلم نصا في الموضوع إذ إن أبا هريرة رضي الله عنه لما حكى هذه القصه وأن الصحابة كانوا يقرؤون مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام هل قرأ معي منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام اني أقول ما لي أنازع القرآن ما لي أنازع القرآن كأن أحدا يشوش عليه بقراءته فانتهى قال أبو هريره فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى رفع الصوت بالقراءة لأن المصلي لو قرأ في نفسه لم ينازع الامام صحيح ولا لا يعني المسلم لو صلى في نفسه امام يكون يقرا الجهرية واحد يقرأ في نفسه يعني بحيث يسمع نفسه ولا يسمع احدا فانه لا لا ينازع لا ينازع الامام في قراءته وقول ابي هريره فانتهى الناس عن القراءه مع رسول الله يمكن حمله على القراءه الجهرية نقول هذا تأويل سائغ إلا أن الأولى حمل هذه الأحاديث على ما يدل عليها من النصوص الأخرى وهي قول الله تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ولا يكون الاستماع والانصات مع مدافعة القارئ بالقراءة بل يكون بالصمت التام حتى يجعل قراءة المسموع يعني في كامل الانصاف والسمع وهذا ما يدل عليه أو ما تدل عليه الأحاديث الأخرى فوجب حمل هذا الحديث على الكف نهائيا عن القراءه إذا جهر الإمام بالقراءة لكن ذكرنا فيما سبق أن الماموم إذا وجد فسحة ليقرأ الفاتحة فلا عليه أن يقرأ الفاتحة وذكرت مثالا لذلك أن الإمام لو أقال في دعاء الاستفتاح فللمأموم أن يقرأ صورة الفاتحة ولا يقول قائل إن المأموم بهذه الكيفية قد سابق الإيمان لأن المقصود بالمسابقة هو المسابقة بالأفعال والحركات وليس المسابقة بالقراءة فربما قرأ المسلم في صلاة السرية قرأ قبل إمامه وسبق إمامه بقراءة الفاتحة وبقراءة الصورة في حين أن الإمام يكون في دعاء الاستفتاح فالمسابقة إنما يعنى بها المسابقة في الأفعال والحركات وليس المسابقة في القراءة والله تعالى أعلم نعم. ما جاء في التأمين خلف الإمام قال حدثني يحيى عن مالك وابنه كيمة حفوا وابنه كيمة المذكور في الاسناد حدثني وحدثني إحياء مالك عن ابن شهاب ابن شهاب ومحمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري رحمه الله الإمام المعروف المتوفى سنة خمسة وعشرين ومئة للهجرة الذي يعني رقمته أو الذي نالته ايادي السوء ايادي المستشرقين بالطعن الشديد. ورموه بالكذب والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك حين روى رحمه الله تعالى حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فقالوا إنما وضع ابن شهاب وكذب هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تملقا وتقربا من بني أمية فإنه قد زاد بيت المقدس حتى يقترب من بني أمية الذين اتخذوا الشامة أو اتخذوا دمشق عاصمة لهم وهذا من أعظم من أعظم الكذب والافتراء على هذا الإمام الكبير ذلك أن المستشرقين قصدوا بالطعن رجلين عظيمين من علماء الحديث وهما أولهم. من الصحابة وهو أبو هريرة رضي الله عنه راوية الحديث وهو أكثر من روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يزيح كثيرا من الأحاديث من السنة النبوية والرجل الثاني الذي قصدوه بالطعن حتى يبطل كثيرا من رواياته وهو ابن شهاب محمد بن مسلم رحمه الله فهو ثقة كبير جبل من جبال العلم وهو من يعني ممن كان الإمام مالك يروي عنه ويعتز بالرواية عنه إلا أن سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله وهو إمام عظيم من أئمة الإسلام والحديث كان لا يروي عن ابن شهاب شيئا مع شدة الناس أو مع شدة حاجة الناس وطلب العلم إلى حديث ابن شهاب فإن الثوري رحمه الله لم يروي عن ابن شهاب حديثا واحدا اتدرون لماذا؟ اتدرون لماذا؟ لأن ابن شهاب كان يأتي السلطان لأن ابن شهاب كان يأتي إلى السلطان ويرتاز عليه ولهذا امتنع, ابن ولهذا امتنع الإمام الثوري عن الرواية عن ابن شهاب هذا الإمام الكبير وفي الإسلاة أقول قال ابن شهاب عن ابن أكيمة وابن أكيمة اسمه عمارة بفتح العين عمارة ابن أكيمة أبو الوليد وهو مدني ثقة توفي سنة واحد ومئة توفي سنة واحد ومئة نعم ما جاء في التأمين خلف الإمام قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فامنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا باب جديد وهو ما جاء في التامين خلف الإمام وقد ساق الإمام مالك رحمه الله تعالى الأحاديث الدالة على مشروعية التأمين في الصلاة عند الانتهاء من قراءة سوره الفاتحة التي تضمنت أعظم دعاء وأنفع دعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الماموم خلف الإمام وان يقول المصلي اذا انتهى من قراءه سوره الفاتحه ان يقول امين وهذه سنه عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ابن شهاب قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين وهذا الحديث اعني قوله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين هذا إسناد معضل لأن ابن شهاب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن الإمام مالك رحمه الله اختصر في هذه الجملة لأنها ثابتة بالإسناد الصحيح المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول آمين ويجهر بها صلى الله عليه وسلم ويمد بها صوته فيقول آمين هكذا يمد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان الصحابة يرفعون بها أصواتهم في المسجد حتى قيل في بعض الروايات فإن المسجد يسمع له رجه فإن المسجد يجمع يسمع له رجه وهذه الأحاديث التي سقها الإمام مالك رحمه الله في هذا الكتاب يعني كتابه الموطأ يخالف ما عليه جمهور المالكية في المشهور من المذهب لأن المالكية قسمان في هذا في هذه المسألة أعني مسألة التأمين فإن المصريين وابن القاسم ربوا عن الإمام مالك ان أن أن المسلم يقول آمين سرا بينه وبين نفسه ولا يجهر بها مع الإمام ولا في الصلاة الجهرية أما الإمام فإنه يسر بها في الصلاة السرية يعني يقول آمين ويسر بها في الصلاة السرية هذا في مشهور المذهب يا أخوان انتبهوا هاي كي شايف وحد الناس رامين نعصر ما أدري كيف ينعصون ونحن نتكلم عن الصلاة ما ترقدوش يا أخوان ما المشكلة أنكم ترك الان وبعد العشاء في هذه وهذه مشكلة ومعظيرة صح ولا لا خاصة لي للتكين ولي بالتكين واللي بالتكي على الأقل فأقول يا إخواني أتكلم عن مشهور المذهب أن المشهور في المذهب آمين تقال سرا والإمام لا يشرع له في مشهور المذهب أن يقول آمين إلا في الصلاة السرية أما في الجهرية فلا يقول آمين وهذا الذي ذكره المصريون عن الإمام مالك رحمه الله يخالف هذا الذي أودعه الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطا ولهذا جنح المدنيون كما روى ابن حبيب عن ابن الماجش وغيره أن الإمام مالك يقول بالتأمين ويقول بالجهر بالتأمين سواء للإمام أو المأمون إذ كيف يعقل أن لا يقول الإمام آمين جهرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا فإذا لم يسمع الإمام فكيف يؤمن المأمومون لكن تأولوه وقالوا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام أرجل انتباه إخوان، قالوا إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قدامك، قدامك قالوا إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام أي إذا انتهى من أو إذا وصل موضع التأمين إذا وصل موضع التأمين وهذا في الحقيقة ظاهر والظاهر لا يدافع النص هذا ظاهر وإن كان ليس ظاهرا لأن الظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين لأنهم جمعوا هذا إلى هذا وقالوا إن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا امن الإمام فأمنوا أي إذا بلغ موضع التأمين وهذا نقول في الحديث الثاني وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين هذا ظاهر والظاهر هذا يخالف النص وإذا كان الظاهر يخالف النص فالمعول على النص والنص ما هو هو ما قاله الامام مالك عن ابن شهاب وهو مسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول امين بل كان عليه الصلاة والسلام يجهر بهذه بهذا بهذا الدعاء وهو امين كما ثبت في السنن وغيرهم من غيرها من كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نقول السنة في التأمين أن يجهر المسلم مع الإمام ومتى يقول آمين يقول آمين إذا شرع الإمام في التأمين وليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فامنوا أي إذا قال الإمام وانتهى من قوله آمين نشرع نحن المأمومون بالتأمين بعده بل المقصود إذا شرع في التأمين ولذا لماذا لجأنا إلى هذا ولماذا قلنا هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين طيب لماذا نقول نشرع بالتأمين مع شروع الإمام بالتأمين لأن الملائكة لا تؤمن أو لا تبدأ بالتأمين إلا بعد أن يسرع الإمام في التأمين وإذا قالت وإذا صرعت وإذا صرعت الملائكة بالتأمين بعد شروع الإمام في التأمين فإن المسلم الماموم ينبغي أن يشرع بالتأمين بعد شروع الإمام بالتأمين لماذا حتى يوافق تأمينه تأمين الملائكة يجيوا في وقت واحد يعني يبدأون التأمين في وقت واحد طيب ما الفائدة ما الفائدة من شروعنا جميعا بالتأمين في وقت واحد الفائدة هو أن الله تبارك وتعالى برحمته سبحانه وفضله ومنه يغفر للعبد ما تقدم من ذنبه هذه كرامة عظيمة يا هذه كرامة عظيمة ينالها المسلم بشر أن يحضر قلبه في الصلاة ولا يغيب عن الصلاة. وذلك بأن يشرع بالتأمين بعد شروع الإمام. ومن كرامة المسلم أن هذا التأمين يتوافق عليه أهل أو الملائكه الموجودون الحاضرون في الصلاة. والملائكه الموجودون في السماء وهو الذي تضمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت احداهما اخرى غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه هل تغفر الذنوب كلها أم تغفر الصغائر ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المقصود بغفر ما تقدم من ذنبه غفران الذنوب الصغيرة ونقول الله تعالى كريم وهو الرحيم الرحمن يتفضل على عبده بما يشاء وأن هذا الغفران قد يتناول حتى الذنوب الكبيرة وذلك أن الله تبارك وتعالى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرنه شيء؟ فقالوا لا يبقى من ضرنه شيء قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وذكرنا أن المقصودة في هذا الاستفهام التقريري هو محو جميع الذنوب صغيرها وكبيرها وهذا ليس عزيزا على الله تبارك وتعالى لكن المسلم ينبغي أن يكون في حالة استغفار دائم وندم دائم دائم عما يصدر منه من ذنوب ومعاصي حتى يتحقق له ذلك ثم إن الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر الحديث الأخير وهو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 لأن هذه الصلاة يا إخواني نبدأها بالحمد والثناء على الله ونتوسطها بالحمد والثناء على الله وذلك حين الرفع من الركوع وننهيها بالحمد والثناء على الله وذلك بقراءة التشهد لأن قولنا التحيات لله والصلوات الطيبات كل هذا حمد وثناء على الله تبارك وتعالى فنحن ندور في حمد وثناء على الله فليس عزيزا على الله تبارك وتعالى أن يستجيب للمسلم ما يدعو به وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد ليس معنى هذا أن يقتصر الإمام على قوله سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد وليس معنى أن المأموم يقتصر على ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده بل ينبغي للمأموم والإمام جميعا أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد كل هذه الصيغ جائزة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده معناه لا تقل ايها الماموم ربنا ولك الحمد حتى تسمع الاماما انتهى من قوله سمع الله لمن حمده ومتى يقول الماموم سمع الله لمن حمده يقول الماموم سمع الله لمن حمده اذا شرع في القيام من الركوع فيقول هكذا راكعا يقول هكذا سمع الله لمن حمده فإذا اعتدل يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد وليس معنى هذا أن يقول الإيمان سمع الله لمن حمده فقط والمأموم يقول ربنا ولك الحمد وهذا هو المشهور في المذهب وهذا مخالف بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد وهذا الحديث جار سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما أو كان منفردا والله تعالى أعلم